وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا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 اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا وذوي ارحامنا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاغوا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم أبرم لهذه الأمة امرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام